يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعداوه ومعصيه الرسول ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر تقبلوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون